بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب من المشركين من تسكين حتى تؤتى البينة وسول من الله يسطف صففا مطهرا فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَصَرَّفَ إِلَّا بِأَمْرٍ مِنْهُ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ثيم ولا تقتل ذكاه وذلك دين القيم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه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 فَاسْتَغْفِرْ لَنَا مِنَ الذُّنُوبِ كُلِّهَا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أَبَدًا وَذِى الْعَظِيمِ وَرَبِّي عَن